الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا للصلاة حيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا فكم لا تختلفوا اتموا الصف الاول فالاول سدوا الخلل الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 سبِّح اسم ربِّك الأعلى الذي خلقَ فسوَّى والذي قدَّرَ فهدَّى والذي أخرجَ المرعى فجعلَهُ غُثاءً نحوَى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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.